السلام عليكم وعليكم السلام عايز اني اشرح لكم في مشكله في الشغل ان شاء الله باذن الله على صوره وكان الوضع الامال الذي سبعه ايه ممكن في صوره الحجرات انا وهو الاجان اللغه مشتركه في اي حاجه في بعض الاطراف كانوا يفترض في ما أن كلامنا سوف يختصوا عليها على كلمة من؟ ومعناها كلمة معنا طبعاً الكلمة ومعناها دي أعمل يسير ساعة ولكن لدينا مش أطاع نريد إنه نمسك الصورة نختارها صحي أي الصور بالصورة؟ إنه كانت فينشت النقص كده بتطاعة من عاجة الصورة صورت اللي نساعة ومن دي يقول الظروف بتاع اللي انا بعمله بيتكلم عن ان انا كنت والله قاعد بدور عليه ممكن تخالف الموجود في الكتب وخلقها سهلا وقتصفتان الان فيما تطفف عاملين بما تطفل هذا كامل الناس بصريقة سهلا يستوريبه اي انسان عاكب ومكان عامل عاملية من افضلاته لكن كده كده يعني مع إن انت من امره وكذا انت من امره وكذا يعني منتفال سهلا انت بالغاية في موجود جدا في تقصير ايه ها في تحسير مدى اللي متاحه الصوره وده اللي بيجي لوحدك يعني مش انت اكزاكت بشكل في مدى اللي متاحه الصوره وتفكر ان الناس دي عنده ولا والله ده راجع ليها ليه ليه هو يا شباب انا عاجاني وده هو لو بس الموجود ده لك عليه يعني مش بشطه جامده اه دي يعني ممكن امين ان النسخ يتكون من واحد ها الكمكس اه ده القسم المخصر ده اللي باخد لما اجي والله لافعالاني والله لااتركني والله لااتيه في كاني مثلا والله لا أفاتل أنكم إذا أددت القسم ماذا؟ الواق ما والله وبلادي وطلادي إذا نسمى الواق القسم التأكد القسم البأل القسم أقسمت إيه؟ بلا أقسمت على إيه لنبن. لو قسمت لنكم فلتقول لي القسم فيه أسوء القسم يتفهمين على القسم ب او الوالد والله المقصم عليه ها المقصم عليه لو فاضل لله نافا لله وان المقصم عليه, عليه. في الصوره يعني هو كده هو علينا عادي اذا تخصم تطبيق الايه والناجي عش الله وكمان بدنا شي والماو كنسانيه عاطسيه اللي ماشي معا كده طب مين لهم بالخسام انا عايزة تجيب لي خلال ما يتقسك الجملة انا بقول فالله دي لا وقاتل لنا والماو وقاتل الله مخسم وهي لا وقاتل لنا مخسم عليك طب هيا فيه اللي مخسم عليك طب بنحقيله قالوا النادي عاكي بارك فولنا تشتعطيناك سوي السادق عاكي بسادقها بسادقها فانو كدرات تعمر ماذا؟ لو أن تترجوه لا ربنا أقصر عليك لا تبعثون فإيه دعون بالسرعة؟ ماذا؟ تقديرون لا تبعثون تحجوك يا إيشا محجوك يا إيشاك يا إيشاك يا إيشاك اللي تبع هو تضربتها للعينة أو هذا اللي تبع لاتوب عسلنا خدروه م? خدروه خدروه لاتوب عسلنا هم أصلي عشوف شو بيه؟ طبع تولي ليه خدروه لاتوب عسلنا انه ليه السياق السياق يعني الكلام الكلام بنا بيهتم بالملايكة إذا بتأخذ أرواح وتاع فأخصم عليه لاتوب عسلنا والآيات اللي بعد كي تتكلم عني ليه مهن لو ما تطلق هل تحدي معايا؟ هل تحدي معايا؟ طيب إذا نحن نتفع الحدي إيش مالكبسك؟ باسك؟ مالكبسك؟ ما عايزك؟ ونحن زمان ونحن زمان الملين مكلمة في القاسم لك؟ وإلا كيف؟ وبنزق أقصر بمخلوقات زي الموتين وزيتون لما انت يا عبدي لا يوجد ان تقسل من مخدوق كلام حيث بس نقول ان يبهر في القسم انها دلائق دلائق يعني ايه دلائق لها الخطر نحن ربنا ليقسل بشكل كسادان عظيم ولا يقسل منه الا من باب الكلاب على العظيم وخطراتك ما يا عبد؟ لا يقسم بشيء إلا من بعد التنزيل على عظيم خطرتك الله عز وجد عظيم ولذلك تقول يا باسي تقول لي هو حذب ليه؟ هيا هو حذب ليه دور القسم؟ حذب ليه دور القسم؟ قال لي حذب لهذا القسم لأنه مش المقصود أسوأ ومين المقصود؟ المقصد ليه؟ مخصر منه، ربنا نحن بالملائكة مخلوقات رو سبحانه وتعالى من غلودي في هذا الكورن تعالى دي من غلودي ربنا بيقسل نعم البلائك التفيع العظيم ليه؟ بخطر أما عندما يقول لها تتخسر يعني ايه؟ دلائم، كل دلائم يعني ايه؟ دلائم بخطر يعني ما يقول لي والتين والزيتون وطول السنين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن التقوير هو قصد أكثر من حتى الدين ومثل تدور التين والزيتون والحيان هي هذه النباتات التي خلقها نوع عجزة النوادين فوالح من أعظم الأشياء، من أعظم الأشياء نفعل الإنغال الإنسان التي تدرك، يعني شو هزا قلت تقول تأكي عندما تسمع الأطب المخصصين في الزيتون. تسمع عدد العباد في الزيتون. لذا ما هو ليس الزيتون واحد ده العرب ايه? ها? ها زيتون وطول السيني. الباب ايه? يقول لماذا يخص الله عز وجل للازم اشياء? الباب اه? اللي اللي اللي انها ايه? دلالة دلال على ايه? عن ولذلك ده يا حزيزة يا لم يسكن وانتم تخيلوا ايه لوو الخسر فين بتاعي عندي ولا لو الخسر محذوف تقديره ايه في التعاب حساب مين اللي حضر زائد لرمانه طب تقدروا ايه من البيانات السياق ايه يعني السياق يعني البيانات التي قبل والتي بعد والناجعه برقه ابن حنبل ان السياق نفسه الشابحه تنفع الشابحه تنفع المضيره في اقرا ما بعنا يوم التطوف اقرا في دول مدلع عظيم كده الشيخ عظيمة احنا دايما نرسل الشيخ عظيمة عايزة تعرفه حتى السنة اللي فتنت جيب سؤال فيه بس الإخوة كان عندهم خفية هو لأنهم بتأيلمه الشيخ عظيمة ده عظيمة رجل أزالي لا انا عايزة تسمعني سمعني. الشيخ عظيمة رجل أزالي رجل أزالي اشتغل بالنحف أصلا سادس جامعه في جامعه قطر وكان تخصصه نحو وصرف فانا هنعمل ايه كتاب جامع نحو قطر ادي الشباب في ريشه هي حاج حسين قول كده قول يا احمد مثلا 10 سنين قاعد ثلاثه 30 سنه, سنة. سنة. كام كتاب في كام سنه عملت ثلاثه 30 وأخرى في هذا الكثير دراسات في أسلوب القرآن الكريم أو دراسات في أسلوب القرآن للشيخ محمد عمد الثالث عظيمة هذا الثالث 33 سنة يا فرنة يعني أنا ما تصورشي مواجه في الزمن المساعدة ده عنده هذا الدب دب يعني أنا رأيه في الكنسة المخدمة الشيخ محمد شاكل هذا الكلام لا يقوم بإلا مجموع من الجمال. فكيف لا تصدر الله هو واحد و الكتاب عبارة عن درسة مبادرة درسة مبادرة اسمه دراسات للسول القرآن الكريم للشيء محمد عبدالثالق ايضاً في نحو القرآن ابن حجر العسقلاني نفسه قالت الكتاب بيقى 25 سنة اللي هو فتح البال فتح البال كم سنة؟ <تصفيق> <تصفيق> 5 -6 سنة وأولى معانيه والآن معظيمة جيدة لنخضر اتنا حاجة ولكن كتاب دراسات للسول القرآن الكريم كم سنة؟ تناسك بثلاثن سنة ما سخياتك أبدا أن هناك من الناس يمن هذا الدأب في هذا الزمان وبعدين هو أبدا كان فيه نزر حقيقي قوي اللي هو عنده ايه؟ أنا عنده نعمل الصمو ونسمعش سمعه انت عارف الدماء اللي عندهم بصموهم ضعيف بيبع عندهم ايه؟ ها؟ عندهم زنب دأب جانب إذا وجدوا الضغيرة يبقى عن مدودة على رأينا على فهذا الكتاب إسم دراسات رسول القرآن الكريم كان الشبعة الله يقدر يقدر هذا الرحمن يقدر إيه؟ مثل يقول هذه عادة غرفة وناشطة ناشطة السابح هذه سابحة السابحة سابحة سابحة سابحة في أمرحة فين دوبتها كل جواب القسط معنزوف تأطيره ولا تبعي الخلق خلاص يا خانو؟ ليه؟ ليه مش الاتبان الاتبان ليه اهتمامه الهتمام اصد ليه؟ بمقسم به اقسم به هؤلاء المنعيته من بعد التدهيل على قدرة الله ونزيبه لك القسط في القرآن ده لابني. يعني ان مش انه دواب القسط يعني مش عمنا يقول ايه والتين والزيتون وطود الشيء ايه فيه دواب وقتين وعند يدور مفروض السنين وهذه المرة تقلق لقلق لقلق لدي جواب القصر يقوم مرة يضغط يجيب جواب ومرأ يبسي جواب اللي هو الحسر هل تجيب حدي؟ نعم ده يجيب يجيب يجيب يجيب يجيب يجيب يجيب أن يسمي التفسير ايه كلمة قبلاني؟ ده المقبع بانه المقبع ده الشروط بتاعته محروفة إيه شروط المطلع؟ حد أنه يكون كده بقى ويعمل أن يكون بقى ألفاز ووضحها زيبا؟ أن يكون بقى ألفاز جاذبة تلواضحة لذاتك خلاص، كده؟ يوافق مقتدخ حالي أن يوافق مقتدخ حالي يوافق المطلع المطلع؟ أن يوافق المطلع المطلع دي 3 شروط لما نيجي الطبقة هنا ها يتبقى كده؟ والناجي عاجل آخر يقولوا لو عجوا وحط هو في إيه؟ ربنا يغسم عليه كثيرا فكذلك كنا زمان نقرأ قصة في كلام زمحشاني زمحشاني كان يوجد تاب اسمه كشاف زمحشاني مستاس في بلاغا ولكنه معتزل العقيدة الشيخ زمحشاني كان يقول عند قبل ذهن يا زوجاني من سور القاف وعلم ذي يقول باسمنا ربنا قليل يقول إن أخوك على الجلد وفي السماء لسكر وما يتوعدون قام يقول إن في العرب سمعي أيدي وفي السماء لسكر وما يتوعدون فو رب السماء والأقضي إنه بحقه السماء ومن ثم تتكره مصفق ها؟ مصفق دي في نزعال لا مصفق في الزرياء في الزرياء لا دي مش ذريات فانى قال الذريات عند تفشيه ذيئات في زياط في السماء والصفو وما كانوا عباد اور السماء والارض انما حقما السماء انها تنطور قال اعمل علامه انقط علامه يقسم الجبار من الذي اغضبه فصقت اعواميد من ثلج وقاص فظي ايه صار من صخر تمام حرام ده شرط حرام. انا هو ليه لان ان سمير اتصدموا من اهرام وبعدين كان بيسلى احد كان حت على مين معايا فهو بيصراخ قال ايه قال له ان هي اي حاجه ما ينفعش ف قال له واقف الشيخ له يعني علي يعني قال له هو استمركم ماما وعد ف هو اللي سمع ديت يعني عرف ان بسام رسوا فبعدين الراجل قرر ياجل عقد فهو تاه وحصلوا على العقد فلما قابله هناك ثاني قال له قول لي ثاني نال حقكم مثل مالكم في التضجرات فما الذي اغضب الجبار لكي يقسم الناس على هذا ونرمي بالله هو عن كده زي ما شفت ده هو قال ان راجعنا مشي له وخر لا عرب وخر بارك فطبعا دي دليل ايه على ان القسم لهيبه في الصدر زي ما تيجي تقول ايه ما ديش قولك أي أنه والله حصر كاسب فيه والله يحاجر يشبك إيه وما يجب أن يحترم لإيه الكلام والخصر فكذلك الله عز وجل أقسمع في ميليات السورة من ذلك جذب الاتباع من ذلك جذب الاتباع وكأنهم يقولوا للفضول ينتموا يستمعوا لما يقول الله عز وجل معي يا